الحمد لله بالعامين أشهد أن لا الله إلا الله وليه الصالحين أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع دهو إلى يوم الدين ثم أما بعد فما زلنا ولا نزال إن شاء الله نصي إخواننا بكتاب الله عز وجل وبقدر الإمكان ندفع بعض الشبه ونكرر. ذلك الدفع ونذكر إخواننا بأن من سوء الظن في الله عز وجل الاحتجاج بضعف الحفظ هذا إنجاز في أي شيء إلا القرآن لأن القرآن مخصوص بإعانة الله عز وجل في هذا الباب قال الله عز وجل ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من المدكر فإذا وعد الله عز وجل عباده عربا وعجما أذكياء وأغبياء فأن القرآن ميطر للذكر فالذي يحتج بأي حجة في عدم حفظ القرآن فهو إما كاذب وإما سيء الظن في الله عز وجل يبقى الأولى نعم، هذا يكذب على نفسه ويكذب علينا وهو في الحقيقة وقع في الاسنين لأن هذا الظن بالله عز وجل إذا قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن يؤكد هذا بلام القسم وبقد التي يقفض منها التحقيق وبالفعل الماضي يسرنا القرآن للذكر وبالحس على ذلك فهل من مدكر فلا يجوز ابدا لمسلم ايا كان لسانه أن يقول حفظ القرآن صعب فكيف إذا كان عربيا هذا والله خيبة كبرى لا نقبل هذا من هندي ولا أسترالي ولا إفريقي مسلم نقول له ابدا ولهذا الصادق منهم يحفظ القرآن ويتلوه فتقول هذا عربي عربي فإذا قلت له احسنت ما عرف كيف يرد عليك لأنك خرجت عن النص وإذا قلت لهم كيف حالك ينظر لك بمنتهى الاستغراب. لأنك خرجت عن البحر هو إذا قلت لهم سورة آل عمران يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول عبد الباسط يا قرأ ماشي على حسب ما نوع أو صوت الشيخ الذي تابعه لكن أي تلمة خارج هذا لا يحسن وهذا صحيح طيب تعال تعلم العربية قل لك والله لساني معروش لأننا ما عندنا حرف كذا ولا كذا ولا كذا وعندنا بعض الحروف الأخرى غريبة شوال حروف العرب فأنا لا أحدث ولو اجتهد يعني تبقى الحاء هاءا وتبقى العين همزة وتبقى تخريف الحروف كما تحد فإذا جاءت هذه الحروف داخل القرآن سبحان الله أخرج العين عينا وأخرج الحاء حاءا وأخرج كل حرف من مخرج هذا أمر مجمع عليهم لا خلاف فيه ولا يتصور فيه خلاف والواقع يثبته ويؤكده وكم رأينا من عازم يعني لا يتصور أبدا أنهم عازم عند قراءة القرآن وإنما يفتضح بمجرد ما تقول له كيف حالك فلك الحمد لله على طول وقبلها قد يقول الحمد لله رب العالمين في الفاتح لكن كيف حالك فلك الهمد لله لأن هذا يتكلم خارج القرآن ما السر في هذا السر في هذا وعد الله سبحانه وتعالى قال قد يسرنا القرآن للذكر القرآن ميسر فمن كان ما كان فليعلم أن هذا في خلاف القرآن هذا الكلام له ما بعده لعلنا نقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل خصوما في هذه المسألة فتقول يا ربي والله المسألة كانت صعبة قل لك لا أفاكر يوم ما كنت جالس فجر الإسلام في يوم كذا وكذا وكذا تذكره كأنك الآن الآن وقتها يعني. تقول فعلا والله حصر والرجل والله وحى صوته قال المسألة هذه ولا والخمسين مرة نعم أنا سمعها بس عشرين مرة منه طيب وكيف كانت اللهم اشهد طب ولماذا هذا التعب؟ قال لي اخي ويحب له قرآن واجب ما هو مش واجب ما تسيبنا في حالنا وخلاص لا يراك في الشبهة الجديدة ما صحيح مش واجب يعني الواحد احد يقول مرة وحفلش قرآن تشبهة تانية تطلع من شبهة تخل في شبهة لماذا؟ الشيطان نشيط جدا عنده علو همة في الشر فلا يئس أبدا انت أخرك مرة واثنين لكن الشيطان يعني حريص وفقية كل لا يأس لا يلزم صحيح على من حيث الفتوى لا يلزم لكن من حيث الخبرة بالطريق هو أنت قصدك ما هو قصدك؟ قصدك أن تنجو وأن تسلك سبيل الاستقامة أما هذه فلا يتصور لا يتصور تعلم العلم من غير حفظ القرآن لأن هذا قد يفتنك لا تتأدب بأدب القرآن ما قيمة العلوم وفهوم ومسائل حفظتها وأنت بعيد من أدب القرآن بعيد من العناية بالقرآن بعيد من التضلع بمعاني القرآن هذه فتنة, وأي فتنة ربما يأتيك كبر وربما يأتيك عجب وربما يأتيك غرور وربما يكون من شؤم بعض ذلك أن ترتد عن الطريق كله لكن إذا أخذت القرآن فقد أخذت يعني حصنا حصينا ودخلت في درع حصينا فيصعب على الشيطان أن يوسوس إليك ما يوسوس لغير حامل القرآن حامل القرآن له شأن آخر وقد مر معنا في الباب الماضي بعض النصوص والآثار التي تؤكد هذا المعنى قال المصنف حافظ الله تعالى الباب السابع أو الفصل السابع هذا آخر فصل في الباب الثاني الأدب مع الأكابر قال الله تعالى ولا تبخس الناس أشياءهم المقصود من الآية أن العبرة بعموم اللغز وإن كانت الآية في غير هذا الباب لكن العبرة بعموم اللغز فيدخل في هذا أن من بخس الناس أشياءهم أن صاحب السن وصاحب القدر ينبغي أن يعطى يلافق سنه وعمره ومن ثم يتأدب معه لمكان سنه أو لمكان شيبته وقال تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين يعني يجعلون كبر أبيه سببا للشفاعة فلن له إن له أبا فخذ أحدنا مكانا لم يكن الكلام كبير وجه كل إنسان له أب لكن إن له أبا شيخا كبيرا يستعطفونه لمكان هذا الأمر مكان كونه شيخا كبيرا فمن ثم قال بعض العلماء الفقه من هذه الجملة أن الكبير حقا يتوسل به كما توسلوا بكبر يعقوب وقد ورد في الاستفقاء إخراج الشيوخ يعني كان الناس إذا استسقوا إذا انقطع المطر وخرجوا يصلون صلاة الاستسقاء ينزلون حاجتهم بالله عز وجل ويتذللون إليه أن ينزل عليهم المطر الذي به حياة البلاد والعباد كانوا يستسقون بالشيوخ يقدمون الشيوخ الكبار فإن الله سبحانه وتعالى إذا رأى شيخا كبيرا هو نهاية الضعف والعجز، وقد شاب في الإسلام وقد مرت عليه سنوات وهو يوحد الله عز وجل كان هذا أرجى مما لو خرج شاب قوي متكسب أو خرج حديث عهد بإسلام أو نحو ذا هذا يؤكد أن الشريعة تقدر لهذا الأمر قدرة فكيف لا يفعل هذا المكلفون ولهذا إذا رأيت رجلا كبيرا بالفطرة تجد نفسك متأدبا معه قبل فطرة تجد نفسك مستبشرا به ومسرورا به ويعني تستضغر نفسك أمامه ولو كان ليس من أهل العلم والفضل لماذا؟ حسبه أنه يعبد الله عز وجل منذ خمسين سنة ستين سنة يوحد الله عز وجل من قبل أن تأتي أنت إلى الدنيا هذا المعنى يتميز به لو لم يكن إلا هذا المعنى رجل يوحد الله عز وجل من قبل أن تدري أنت شيئا عن هذه الدنيا هذا معنى قد تميز به ينبغي احترامه واعتباره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطي كل الذي حق حقه هذا جزء من الحديث المعروف إن من محاسن هذه الشريعة الإلهية أنها فرضت للأكابر حقوقا يجب أن تعطى لهم كاملة غير منقوصة وأن تبذل لهم تعبدا وتأدبا عن قناعة تبذل هذه الحق تعبدا وتأدبا تعبدا يعني لحق الله وتأدبا يعني لحق هذا الكبير فأنت تراعي الحقين فاكرام الكبير فيه جزء متعلق به أدب معه وفيه جزء متعلق بالله عز وجل عبادة لله عز وجل وطاعة لشرعه من توقير موقر تقديم ما قدم وتعظيم ما عظم عن قناعة يعني وأنت موقن بجدارة هذا المعنى لأن الشرع يحص عليه بل عن طيب خاطر والسماحة نفسه يعني احترازا مما لو فعل هذا اضطرارا أو ضغطا للضغط البيئي أو الأثري أو نحو ذلك سيقول والله يعني لأنني لولا موقره لغضب الناس مني. نية هذا ليس له كبير نية ويفعل هذا تحسين للملامة لكن ليس له نية وليس له بخلاف ما لو وقره وهو يتقرب إلى الله بهذا وهو سعيد بهذا وهو فرح بهذا وهو يرى أن هذا عنوان المروءة والفحولة والأدب هذا هناك فرق بين النيتين ولهذا ترى للأول روحا لا تراها للثاني يقول كخفض الصوت بحضرتهم وإعداد المحاريب لإمامتهم والانتفاع بخبرتهم والالتقاط من جواهر علومهم وإفساح المجالس لهم وتهيئة الموضع اللائق بشيبتهم في صدورها كما توضع الدرر الكبار في العقد المنضود هذا الروح رجل يتقدم مع الكبير وهو يحتسر ذلك ويتلزز به ويرى أن هذا حق لأنه غدا ربما كان كبيرا فسوف يحب من الناس أن يتأدبوا معه فمن الآن فتأدى ولو أنه أساء الآن مع الكبار فلينتظر إذا عاش أن يفعل معه مثل ذلك وقوله كخفض الصوت بحضرتهم يعني لا يرفع صوته عن القدر المطلوب وإعداد المحاريب لإمامتهم يعني إذا تقدم أحدهم للإمامة فإنه يعينه على تهيئة المكان إن كان أمر يحتاج إلى فرشس زيادة ونحو ذلك هو الذي يعني فرشها له إن كان يحتاج إلى تقديم شيء أو تأخير شيء يعينه على تهيئ وضع السطرة أو نحو ذلك نعم والانتفاع بخبرتهم يعني يسأله عن الأمور التي لا تعرف إلا بالخبرة هناك أشياء يعرفها القديم والذي له ثن ولا يعرفها الحديث أقل شيء العمل الزمن لو لم يكن إلا هذا يعني تقول لو هذا الميدان الآن في الستينات كيف كان شكله؟ معلومة بالنسبة له أنا كنت عيشه لكن أنت لا تدري كل معلوماتك سماعا وهذا شيء تافه فكيف بالأشياء التي هي أعلى من هذا؟ نعم إذا كنت متعلقة بمسائل الشرع هناك مسائل الشرعي يستفت فيها الكبير نعم. يعني تسأل بعض أعمامك هل فلان؟ أو فلان أرضعت فلانا؟ أنت ما تعرف أرضعت ولا ما أرضعت أنت ما كنت ولدت فيقول لك لا لا تتزوج فلانا فإن فلانا أرضعت أرضعتك معها مثلا وهذا شيء يعرف بالخبرة لأنه كان كان موجودا وربما كان كبيرا في هذا الوقت فأنت احتجت إليه في مسائل الشريعة ولو لم يكن عالما هذا معنى الانتفاع بخبرتهم والالتقاط من جواهر علومهم لا بد أن يكون عنده من المعاني لفرق السن ما ليس عند غير حتى ولو لم يكن طالب علم لو لم يكن طالب أحيانا الإنسان يسمع من الناس الكبار كلاما في غاية ما يكون من الجودة ونسجله وندرسه وإنما سمعنا من بعض العوام الكبار كيف قد يحكي هو ليقصد طلب علم يعني واحد يقول لأنا جالست الشيخ فلان وفلان وفلان من شيوخ الأظهر الكبار وهذا الرجل العامي يقول له كان فلان هذا له هيبة ويحكي لي عن بعض هؤلاء العلماء وهذه الصناعة نحن نعتني به فإذا قال لي كان الشيخ فلان كذا أقول له هات هذه, هذه نحن نحتاجها حتى نخبر بها الطلبة ومرة يقول وذكر لنا مرة قوله تعالى في الفصل وإحنا كنا ندرس عنده كذا فعلق تعليقا قال كذا فإذا الرجل يذكر من ملح التفسير ما لم نره في كتاب هذا الرجل عمي لكن كل قصته أنه احتك ببعض العلماء الكبار لما كان طالبا وعاصره هؤلاء ويذكر بعض اخبارهم على انها اخبار القصص ولا يدري انها من العلوم النافعه لالتقاط من جواهر علومه وافتاح المجالس لهم وتهييئه الموضع اللائق بشيبتهم في صدورها يعني في صدور المجالس فصاحب الشيبه والسن يجلس في صدر المجلس وأنت ترى هذا حتى من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يوم الفتح بأبي قحافة والد أبي بكر هل عمله كغيره؟ هذا والد أبي بكر وأبو بكر قرين للنبي صلى الله عليه وسلم في السن يصغر عنه بسنتين إذن والده في مقام والد النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا كافرا وقد جاء به الآن أسلم يعني سنوات طويلة في الكفر والآن قد أسلم لكن رعى شيبته حتى قال اذهبوا فغيروا يعني هذا الشيء بشيء ثوى الثواد واهتم به وتلطف معه وقدمه إذا كان هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان فيه كبيرا هو في السن ومن قبل هو كبير في القدر صاحب الوحي وصاحب الشريعة بأبيه وابو أمه صلى الله فكيف نصغار من أمثالنا في كل شيء نحن نصغار في كل شيء في العلم والقدر والسن والفهم وكل شيء فنحن أولى بمثل هذه الآداء يقول كما توضع الدرر الكبار في العقد المنضوط يعني فتزينهم العقد لابد له من ضرة كبيرة توضع في موضعها اللائق المناسب في الوسط في الصدر. فكذلك يعني من شاب منا في الإسلام ينبغي أن نقدمه وأن نحترمه وأن يعني نقدر له قدر فقد خاطب بعض الشيوخ النشأة معلما ومؤدبا فقال ضمن وصية جامعة نافعة اعرف للكبير قدره وحقه فإذا ما شيته فقدمه عليك في الدخول والخروج يعني تفضل يخرج قبلك وتفضل يدخل قبلك فتقول شأن العلمين تسبقه تقول لحنا عرفان العلمين يقدم الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون حديث المخاري طالب علم ولا أقدم على النص شيئا أبدا هذه حماقة لك هذا النص معه نصوص أخرى كثيرة وازن بين النصوص كنت لابد فعلا وجدت نفسك على اليمين تنحى من خلفه واجعله هو على اليمين وقدم. يا فقيه وحلت المسألة لا. وإذا التقيت به فأعطي حقه من السلام والاحترام وإذا اشتركت معه في حديث فمكنه من الكلام قبلك واستمع إليه بإصغاء وإجلال. وإذا كان في الحديث ما يدعو للمناقشة إن كان لابد من المناقشة فناقشه بأدب وسكينة ونط تقول لوش أنت فاتك الحديث وأنت ما تعرف ما تحسن خذ منها نعم ولو بلسان الحال أبدا وإنما هب أنه كان جاهلا ومع هذا يعلم بالأدب والتلطف والرفق وغض من صوتك في حديثك إليه وإذا خطبته أو ناديته فلا تنس تكريمه في الخطاب والنداء تكريمه في الخطاب يعني لا يقال له باسمه وإنما يقال له يا عم إن كان كبيرا وليس له صفة معينة لم تجد ما تقوله له قل يا عم ولهذا كان من صيف على هذا مع الكبار في السن كان يقول يا عم لعمه وكان السلف يقول يا خالة المرأة العجوز التي لا يعرفونها وما زال أهل العلم يعرفون كيف يتأدبون مع الكريم أما يقول باسمه هذا قبيح أو يقول له لفظا عاما يصلح له ولغيره فإن هذا أيضا مما لا يليق لابد أن يحتاج إلى مزيد وخصوص احترام لقد شمر السلف ومن تبعهم من الخلف عن سوق الدأب في سوق الأدب سوق جمع ثاق الأولى شمر عن ثاق كناية عن الهمة في سوق الأدب السوق الثانية السوق الذي يباع فيه هو يشترى وينتفع هذا من يعني بلاغة الكلام فالسوق الأولى, الأولى غير السوق الثاني شمر السلف ومن تبعهم من الخلف من أمثالك إن كنت مشمرا عن سوق الدأب في سوق الأدب فخلف لنا تراثا حاسلا يشهد بعظمة هذا الدين السمو وتعاليمه وشموله كل ما يصلح الأمم والأفراد في كل مناحي الحياة وما كان ذلك إلا بفضل التربية هذه الدرة المفقودة التربية التربية النبوية المحمدية صلى الله على نبينا وآله وسلم لخير أمة أخرجت للناس فدونك بعض حلقاتها يعني خذ بعض ما يصلحك في هذا ونحن نأخذ كثيرا لكن لاخذ نوعان أخذ علم ومعرفة ودراية وأخذ عمل وتطبيق وهذا الثاني هو المطلوب ولا ينفع الأول دونه فإذا أخذت هذا ينبغي أن يظهر من الآن إذا قمت ونظرت إلى جارك عن يمينك وشمالك فوجدته متميزا عنك في سن فقل هذا أول تطبيق لدرس اليوم عن النبي غيرت الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا يعني ليس منا ليس على طريقتنا ليس يصلح أن يكون منتسبا إلى هذه الشريعة وهذه السنة وهذه الأداب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفعه إلى النبي يعني كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق وفي لفظ ويوقر كبيرنا فليس منا وفي رواية ليس مننا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا كل هذا تمهيد حتى يربطه باب العلم إن كان هذا مع الكبير عموما فكيف بالكبير من أهل العلم إذا خطأته أو أسأت إليه أو قلت فلان لا يعرف وفلان لا يحسن وفلان لا يفهم وفلان أخطأ وفلان خرف في طلب عين قفان خرف يقولون الله فلان هذا مين الشيخ للباني مثلا الشيخ كبار من أهل العلم وينسبون إليهم يعني لحماقتهم وجهلهم كلاما لا يليق أن يقال لعامي كبير فكيف ينسب إلى يعني جبل من جبال الدنيا في العلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرا ويعرف لعالمنا حقه وهذا تأكيد حق العلماء وقال بقر بن عبد الله المزني رحمه الله إذا رأيت من هو أكبر منك فقل هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني وإذا رأيت من هو اصغر منك فقل سبقته إلى الزنوب والمعاصي فهو خير مني يبقى في الحالتين هضم النفس وهذا عنوان التواضع وهذا أصل السلامة تنظر كيف يعني يذري على نفسه في الحالتين إن كان أكبر يأتي من هذا الباب يقول هذا سبقني إلى الإيمان والعمل الصالح كان يوحد الله وأنا بعد ألعب في الطين والتراب ولا أعرف ما الإيمان ولا التوحيد طيب إن كان أصغر يقول شي أنا لتبقتك وأنا كنت أوحد وأنت لسه صغير طب ماذا تستفيد من هذا لا عكس ويقول أنا سبقتك إلى المعاصي والذنوب كان الملك يكتب علي سيئات وأنت معافى من هذا، فيهضم نفسه ولا يزال يهضم نفسه حتى يكون من أكابل أهل الجنه، هذا أنفع له انظر إلى فقه الاسترف في النظرة إلى النفس مش تتنمر وخلاص احنا نست سمعين قد بالك أن أكبر منك وثمان سنين ثمان سنين دول يعمل شوف كام يوم وكم، ومن علمني حرفا وشوفا ويعودي طيب أين تذهب بهذا الكلام ليس هناك بركة لمثل هذا ومن سلك هذا المسلك فانه لا يفلح كنا في عقد بعض عقد زواج بعض اخواننا ابنه جالس الان معنا انها الجامعه اذكر يعني في, في ذلك الزمان بلد بعيد فذهبنا في حافله فقال لي بعض اخواننا الذين حضر وقد جرى الكلام قال لي كيف تكلم انت فاستن أنت صغير ما تتكلم، فشعرت بكسرة يعني شديدة، وكان الفرق كله أربع سنين ما إحنا وكلينا كنا للثان، يعني. يعني هو كان في فتالة ربع كلية والسنوي عمل بسيطة يعني، لكن ما ما ما دريت ما أقول، فاستحييت، فأرسل الله تعالى رجلا كذا الله خير من إخواننا عنفه عن قال ايه أصغر منك وأكبر منك وإذا كان يتكلم بدليل ويتكلم بحقه ب وإلا فأنت أيضا لا تتكلم معه فلا طهب لك ثمان سني الساهد من الكلام ليس هذا الساهد هذا الكبير المتأدب ماذا بين إخوانا وهذا الثاني الذي زجرني لمجرد أني أتكلم مع حضرته أين هو الآن قصر به أدب ابتعد إلى آخر ما يكون من أدب لا يرى ولا كل عشرين سنة في مسجد أو بالأحرى لم أره إلا في العيد الماضي منذ يومين نحو 25 عاما ذهب تماما وترك كل شيء صلى الله عليه وسلم وإياكم المقصود أن الأدب عنوان للثبات لعل هذا فيما يظهر لنا من سوء الأدب وعدم الرحمة الصغير والإحسان إلى الكبير ومرعاة هذه الأدب كان ثبا في فتنته وفي انتكاسته وهذا كثيرا ما يحدث وإلا لو كان تأذبا مع صغير أو كبير وعندهم للرحمة والرفق لكان هذا من عوامل السبات فاحذر فقد يستهين الإنسان بالموقف وبالكلمة تخرج منه وربما يترتب عليها أنواع من الابتلاءات بعد هذا السن أين هذا الرجل الآن؟ ليس له يعني كبير شيء انتبه لهذا وعرف له قدره وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرام من شاب شعره ونفد عمره في الإسلام والإيمان بتعظيمه وتقديمه والرفق به والشفقة عليه من كمال تعظيم الله عز وجل وتبجيله لشدة حرمته عند الله تبارك وتعالى يعني كأنك تتقرب إلى الله باحترام الكبير هذه عبادة عبادة لله عز وجل فضلا عن الأدب مع هذا الكريم. فعن أبي موسى الأسعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقفط والحديث تقدم قريبا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم كيف لم تسمع العوام يقول فلان ده بركة له وجه يعني وليس له وجه في معنى اخر كان يقصد طريقه الصوفيه يعني بركة يعني تمسح وتتعب هذا معنى خطا غير صحيح وان كان يقصد بركة يعني طول بقائه على الاسلام والتوحيد وان هذه معاني شريفة هذا معنى صحيح وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بركته مع اكابركم والحديث صحه الشيخ الالباني رحمه الله ولهذا كانوا يستسقون باخراج الكبار ويدعون الله تعالى اللهم ارحم الأطفال الرضع لكمال ضعفهم والشيوخ الركع لكمال ضعفهم أيضا فكما أن الطفل يرحم لضعفه فالشيخ أيضا يرحم لضعفه لأنه رد إلى الضعف مرة أخرى قال المنوي رحمه الله في شرحه البركة مع أكابركم المجربين للأمور المحافظين على تكسير الأجور فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم يعني ليس كل كبير لا بد أن يكون كبيرا على الحق على الإسلام وعلى الجادة ولو كان يعني له من الآذاب والخبرات والتجارب أو المراد من له منصب العلم وإن صغر سنه لأن العلم يكبر به الإنسان فيصير كبيرا فيجب إجلالهم حفظا لحرمة ما منحهم الحق سبحانه وقال شارح الشهاب هذا حس على طلب البركة في الأمور والتبحبح في الحاجات بمراجعة الأكابر لما خص به من سبق الوجود وتجربة الأمور وثالث عبادة المعبود قال تعالى قال كبيرهم يعني كانوا أحد عشرة رجلا أخلا من الذي تكلم؟ هل اختلفوا 11 عدد كبير ما يتكلموا 11 في مجلس نحن لو خمسة بيتكلم اثنين مع بعض في وقت واحد فبالك أحد عشرة رجلا ومع هذا لم يتكلم إلى الكبير يقدم كل واحد يعرف متى يتكلم ومتى يسكت فلم يختلف اثنان على أن الكبير هو الذي يتكلم هو الذي يقدم في الكلام وكان في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم سواك فأراد أن يعطيه بعض من حضر فقال جبريل كبر كبر فأعطاه الأكبر وقد يكون الكبير في العلم أو الدين قال جبريل كبر كبر إشارة وتأديب للنبي صلى الله عليه أن يعطي الأكبر وأخذ هو نفسه هذا الأدنى صلى الله عليه وسلم فكان يقول أيضا كبر كبر إذا ذهب الصغير يتكلم قال له كبر يعني أسكوت أنت وجعل من هو أكبر منك يتكلم هذا إذا استوى في الأمور الأخرى لكن هب أن الصغير صاحب فقه وعلم ولسن والكبير عامي وهو يسمح له أن يتكلم فلا بأس إذا عرف الصغير أن الكبير يقدمه في هذا هذا باب آخر وقد يكون الكبير في العلم أو الدين فيقدم على من هو أسن منه هنا تعارض بابان من أبواب كونه كبير كبر السن وكبر العلم فإذا حدث هذا فيقدم كبر العلم لأنه هو المقصود اصلا من كبر السن وكبر السن له اعتبار لأنه مظنة كبر العلم هذا أصله فإذا كذر السنه ولا يكبر علمه وكان من هو أصغر منه سنا لكنه أكثر علما فإنه يقدم ومع هذا يقدم في إطار الأدب اللائق فلا يقدم هو نفسه وإنما يطلق الثاني أن يقدمه وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون أي شباب متقاربون في السن فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا رفيقا فظن أننا قد اشتقنا أهلنا جاءوا وليسوا من أهل المتينة ففهم انه قد طال بعدهم عن أهلهم وأنهم يحبون العودة فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى اهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم قال العلماء إنما قال يأمكم يا أكبركم لأنهم كانوا شببا متقاربين في السن ومتقاربون في العلم لأنهم تلقوا في وقت واحد ومستوون أيضا في الحظ ومن ثم إذا استووا في القراءة وفي الفقه فإن الاعتبار بعد هذا بالكبر، ومن ثم لا يتعارض هذا الحديث مع الأحديث الأخرى يوم القوم أقرأهم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم إلى أخيهم استووا في هذا كله علم هذا النبي صحر فلم يبق إلا تقديم الكبير وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا قال ابن علان رحمه الله في قوله فليأمهم أكبرهم سنا لأنه أقرب إلى التوجه إلى المولى وأكثر عروضا عن الدنيا وتوجها إلى الدار الآخرة أو هكذا ينبغي حظه في هذا أولى من غير رجل كبير في السن فيقول لقد صرت على حفظة القبر ونحن جميعنا لحفة القبر هذا صحيح لأن أحدا ما يدري أجله ما يدري أجله متى لكن الكبير له في هذا حظ أكبر ممن هو أصغر منه وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة يعني يسويهم ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليالني منكم قلوا الأحلام والنهاء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وللأحلام يعني العقول والنهى كذلك وهذا يتوفر في الكبير أكثر مما يتوفر في الصغير وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث وغيره باب توقيل العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم أي أداء لحق ذي الحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه وقال ابن علام رحمه الله وفيه كما قال المصنف تقديم الأفضل فالأفضل وفيه أي في الحديث كما قال المصنف يعني النووي في الأذكار تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام تقديم إلى الإمام يعني خلف الإمام ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكونه أولى ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام عن السهو ما لا يتفطن له غيره وليضبط صفة الصلاة إن كانوا يتعلمون من الإمام كما لو كان كبيرا من أهل العلم كما كان استلاف يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظوها ويتعلموها ويعلموها الناس ولا يختص هذا التقديم بالصلاة بل السنة تقديم أهل الفضل في كل مجمع إلى إمام يعني يجلب حول الإمام الكبار والمقدمون بل السنة تقديم أهل الفضل في كل مجمع إلى إمام يعني كلما اجتمع الناس إلى إمام يقدم أهل الفضل ولهذا إذا دخلت مجلس النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تسأل عن القوم وأنت لا تعرفه فانظر من عن يمينه هذا أبو بكر حتى لو لم تكن رأيته وانظر من على شماله هذا عمر ولا تتصور أن عمر جالس عند الباب في الآخر أو أن عمر جالس في النصف أبدا يعرف هذا بهذا لأن القوم أهل أدب بل السنة تقديم أهل الفضل في كل مجمع إلى إماء وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والتدريس والإفتاء واستماع الحديث ونحوها. ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاية في ذلك البعد ولا حديث متعاضدة على هذا. وعن حكيم ابن قيس بن عاصم أن أباه قيس بن عاصم وهذا كبير من كبار العرب أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله وسودوا أكبركم سودوا يعني من السيادة يجعله سيدا فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم وإذا سودوا أصغرهم ازرى بهم ذلك في أكثائهم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم يعني أحسنوا إليه وتركوا منه ذكرا حسنا وأنصفوه كما نقول وإذا سودوا أصغرهم أذرى بهم ذلك في أكثائهم يعني كان هذا إذراءا واحتقارا وإهانة بالنسبة لنظرائهم وأقرانهم ولهذا الرجل يكنى بابنه الأكبر وليس بالأصغر قال أبو الحسن المدائني، خطب الزياد ذات يوم على منبر الكوفة فقال أيها الناس إني بدت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث رأيت أنا تقدم إليكم فيهن بالنصيحة رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأثنان نعم رأيت إعظام ذوي الشرف هذه الثلاث. وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأثنان إذن هذه أمور مختلفة ذوي الشرف يعني في النسب كالهاشميين والقرشيين وإجلال ذوي العلم أهل العلم عموما وتوقير ذوي الأثنان أهل الأثنان أنهم سن كبير والله لا أوت برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته أين الزيادة ولا اتى رجل رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه الا عاقبته ولا اتى رجل رد على ذي شيبه ليضعه بذلك الا عاقبته انما الناس باعلامهم وعلمائهم وزوي اسنانهم ان الامور اذا الاحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها إن الأمور إذا الأحداث ودبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خلل كما في فجوية المشهور وهذا جيد يعني الأمور إذا استقل الأحداث يعني في السن بتدبيرها دون الرجوع إلى الشيوخ يظهر فيها الخلل وهذا الظهر ولهذا مما يؤدي به الإنسان نفسه أن يستشير الكبار في شؤونه فقبل أن تفعل الشيء ارجع إلى من هو أكبر منك قل له بارك الله فيكم نفعل كذا هل يليق كذا هل هذا الفهم صحيح لأن بعض الناس يسارع إلى ركوب هواه دون العودة إلى من هو أكبر منه للاسترشاد وهذا من ضعف العقل على كل حال لأنك لو استشرت الكبير فإنه إلا ينفعك لن يضرك فأنت مستفيد مستفيد لكن العجلة ثم ترجع وتقول أنا آسف والله يعني أخطأت ونسيت ولا نستطيع نصلح ما أفسده هذا الصغير وقال القاضي عبد الوهاب ابن نصر المالكي متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا نحن موت تحفل هذا كلام في غاية البلاغة متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركاية الركية يعني القناية الصغيرة كما يقول البحر يستقم أبدا وإنما العكس هذا النهر الصغير والجدول إنما يأخذ من النهر الكبير والثاني يأخذ وليس العكس ومن يسن الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا يعني إذا جلس الأكابر في غير الأماكن التي لها الصدارة حتى يوجهه فمن الذي يرد الأصاغر عن خطئهم وخطلهم وتخليطهم وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا إنسان وضيع يترفع على الرفيع هذه بليه ومصيبة كما يعني يفعل صغار العلم مع كبراء العلماء حين يقولون يعني نحن درسنا وفهمنا وذهبنا وجئنا ويستئل الأدب مع الكبار إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا يعني الموت يطيب في هذه الحالة إذا تساوت الرؤوس ولهذا لا يليق ولو حتى من باب المزاح لا يليق بعض أخواننا راكب السيارة مع شيخ كبير فراد أن يمزح معه فدخل في السيارة معه فقال له الآن استوت الرؤوس قال له أبدا ما تستاوت الرؤوس والشيخ كان فيه يعني حدة ففهم المسألة والسان يمزح لكن هو أقل أبدا وهذا مخطئ في مزاح تقول لي شيخ كبير استوت الرؤوس هو طبعا ما يقصد شيء بس هو احنا مع في السياره كلنا يعني المعنى صحيح لغه لكن هذا لا يليق وهذا الشيخ يعني يعني برز له بشدة رحمه الله وقال ما تستوى الرؤوس ابدا, أبداً صحيح وعن سهل بن أبي حسمة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح صلح يعني قد فتحت وصار المسلمون فيها بعد أن صلاحوا اليهود فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا قتل فدفن ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن ابن سه ومحيصة وحويصة تبنى مسعود إلى النبي صلى الله عليه يعني حتى يخبروا بالقصة وينظروا في دم هذا القتيل. على الأقل يعرف قاتله حتى يقتل أو على الأقل يدفع الدية. فذهبوا في هذه القضية إلى النبي صلى الله عليه فذهب عبد الرحمن يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. وهو أحدث القول. يعني الصغير بدأ يتكلم في وجود الكبار. صلى الله عليه وسلم كره هذا وقال له كبر كبر يعني أسكت أنت وتكلم الكبير فسكت فتكلم انظر لهذا الأدب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن كبر الكبر والكبر جمع أكبر أي قدم للكلام من هو أكبر سنا منك وفي رواية الكبر الكبر يعني إلزم الكبر النص على الإغراء وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم في دواية المؤمن حيث البخاري تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحط ورقها يعني لا يسقط ورقها فوقع في نفس النقلة من الذي يقع في نفسه ابن عمر ابن عمر كان غلام في هذا الوقت دون العشرين فكرهت ان اتكلم يعني نظر حوله جماعة كلهم كبار اسكت وسمى ابو بكر وعمر رضي الله عنهما اتكلم في حضور الوالد والاعمام والكبار فلما لم يتكلم ما حدش عارف الجواب العجيب العجيب ان ما حد انتبه للجواب وبن عمر عارف الجواب وسكت تخيل لو انت جالس وسطهم لا تقول لي بقى كبير ووسع يا عم خلينا لنا فرصه مش هتتكرر في التاريخ قال النبي صب هي النخلة يعني قال الجواب قال ابن عمر كان عارفه وصبر ابن عمر ولم يتكلم ما قالوا انا كنت عل... والله كنت تهول برسانة مرضي بشكل حتى يعني ينفس عن نفسه ابدا ولا تكلم خلاص فلما خرجته مع ابي هم روح بقى مع ابي قلت يا ابتي وقع في نفس النخلة يعني انا انتبهت للجواب قال ما منعك ان تقوله تعلقت همم الصحابة ان يكون ابن عمر خليفة حسبك هذا المعنى، ولذلك اضطر عمر أن يقول ولا يلي عبد الله من الأمر شيء، لأن قدره وهيبته ومقامه في الصفارة كان يؤهله لهذا، فبن عمر فعمر اضطر أن ينص على منع والكثير واحد من آل الخطاب يمسك فيش توريث نعم، قال أبدا نعم، لا يلي ابن عمر من الأمر شيء، إذن بن عمر ما الذي أعطاه هذه ال يعني المكان العظيم في الصحابة حتى كان في زمانه شيخ الصحابة أنه كان من صغري على هذا الأدب لكن نحن لا نفهم هذا المعنى نحن نتصور أنه إذا قرأ سبع كتب أحسن من يقرأ كتابين وإن السبع لو صاروا سبعة عشر لي ببس خلاص انتظر أن يكون شافعي عطش ولا والله لو قرأ سبعة آلاف كتاب ما يكون أبدا إلا إلى سبق أدب الذي هو عنوان الديانة وأصل التوفيق وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن هنا رجالا هم أسنوا مني يعني رحش أروي الأحاديث وأروي الأحاديث ليه في ناس كبار يتكلفون أنا أسكت لما يعني تيجي الظروف التي يحتاج إلي فيها أتكلف هل هل يحدث هذا في زماننا؟ أبداً وإنما كل واحد فرصة إذا صار عنده خمس جمل قل لك يا أخي نشر العلم والحسنات اللي بتا... من الأبواب صحيحة لكن يضيع أبواب ربما كانت أهم منها حفظ سبع ثمان أجزاء قل لك يا أخي حتى أقضح أروح أصلي الترويح بالناس فتلاقي كل أخي حفظ خمس ست أجزاء ماتت خمس ست يعني مصلين في صف ولا حاجة في أي زاوية وبدل أني يعني يصلي مع الناس وينتفع بالاحتكاك والخبرات والتجارب من الكبار أخذ له مسجد وزاوية كلهم سبعة تمانية طب إيه المصلحة من هذا؟ ما لنا مسجد مش هيلاقوا حد ما ما بلاش هيلاقوا حد ما يروح يصلي هم كمان مع واحد في مسجد كبير ويحدث اجتماع للكلمة بدل ما كل خمسة ستة في عمارة يصلون لو لم يتقدم هذا الذي أمهم سيذهبون إلى المساجد الكبيرة ويبقى المسجد في مساجد المدينة فيها مساجد قليلة لكنها مزدحمة وملئة ويجتمع المسلمون مثل ما ينزل كل 7-8 صف ويصلوا أليس هذا من مقصد الشريعة لكن صاحبنا غالبا هو يجد نفسه تدفعه إلى هذا يحب الصدارة يحب الإمامة ولو الصدارة ليس لها طعام أي معنى أن تصلي ورق 5 هو كل صف يعني حتى لو كنت من أهل الدنيا وأهل الرياء مش تستهيلش حتى الرياء مش كده هذه المثالة تحتاج إلى كثير ضبط هذه المسائل ونسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة قال إن نهينا أن نتكلم عند أكابيرنا الله أكبر عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة كلاهما شيوخ وكلاهما من كبراء القوم وليس الفرق في السن بينهما كبيرا لكن ابن المبارك يقول نحن لا نتكلم عند أكابرنا ويقصد سفيان رحمه الله والعجب أن سفيان لو كان هو الذي سئل لربما أجب نفس الجواب. هذا يدلك على أدب السلف وقال يحيى بن معين إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي مسهر فيجب اللحية أن تحلق. يقصد بهذا يعني تأديباً وتعذيراً، لأن حلق اللحية من المسلة. المسلة عندهم طبعا شديدة شنيعة. يعني يقول يعملوا في أي حاجة تخليني يعني مسخ كما يقولون أمام الناس، لأنهم يرون حلق اللحية على هذا. فيقول على أنا تكلمت في بلدة، مش في مجلس. كنت بالك في بلدة، في فرق بين بلدة وبين مجلس. يعني لو كان يعيش في في في بلدة كهذه، ولا في أطراف البلد. أسكت في البلدة كلها وفيها مست أبي مصر والعزب النحي بن معين أشهر وأذكر وأكثر أسرا من أبي مصر لكن هو يراعي من الأدب ما سبق به رحمه الله وعن الحسن بن علي بن الخلال قال كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا إذ أقبل ابن المبارك أقبل المبارك على مجلس المعتمر والمعتمر هو الذي يدرس صاحب الدرس فقطع معتمر حديثا، فقيل له حدثنا فقال إن لا نتكلم عندك برائنا انظر هنا ابن المبارك الذي فعله مع الناس فعل فيه الأدب الذي تأدبه مع من هو أكبر منه لقيه لما صار هو أيضا كبير الجزاء من جنس العمل. ولهذا دائما من يسيء الأدب فليبشر ولينتظر كيف يكون معه إذا كبر وعن عاصم قال كان أبو وائل عثمانيا وكان ذر بن حبيش علويا يعني يقصد عثمانيا يعني في الفتن التي وقعت كان يعني ميالا إلى عثمان وإلى عزره ويعني البداءة ب يعني أخذ سائره ونحو ذلك كما قال أهل الشام مسألة اجتهد فيها الصحارة نحن نسكت عنها وكان الزر بن حبيش علويا كان يرى يعني أنه يبغي أن يستتب الأمر أولا على طريقة فقه عليم رضي الله عنه في هذه المسألة الشهد أنه كان بينهما موت الخلاف قال وما رأيت واحدا منهما قط تكلم في صاحبي حتى ماتا انظر للأدب هذا الإبداع والله بينهما خلاف في مسألة مهمة ما هذا يتكلم أحد عن أحد الآن ليس هو الذي يتكلم بس، ده هو يتكلم وكل من خلفه ووراءه حتى تجد امرأته تتكلم وأولاده يتكلمون والكل يتكلم نعم وكان زر أكبر من أبي وائل فكان إذا جلس جميعا لم يحدث أبو وائل مع زر، يعني يتأدب معه لسنه قال أبو عبد الله المعيطي رأيت أبا بكر أبا بكر بن عياش في جاءه سفيان بن عيينة فبرك بين يديه برك كما تبرك الناقة فجاء رجل يسأل سفيان عن الحديث فقال لا تسألني عن حديث ما دام هذا الشيخ قاعدا سفيان بن عيينة هذا إمام كبير يقول لا تسألني عن حديث ما دام هذا الشيخ يعني ابن عياش قاعدة. فجعل ابو بكر يقول يا سفيان كيف انت وكيف عائله ابيك وكان بينهما عشر سنين فقط وقال سفيان الثوري اذا رايت الشاب يتكلم عند المشايخ وان كان قد بلغ من العلم مبلغا فايس من خيره من خيره يعني كن على ياس انه ينجح انفض يدك منه فإنه قليل الحياء قليل الحياء لماذا قليل الحياء لأنه يتكلم عند المشايخ طب ماذا يفعل يسكت ويسمع ولو كان عنده علم وعن عقبة بن علقمة قال سمعت ابراهيم ابن أدهم يقول كنا إذا رأينا الحدث الحدث يعني الشاب يتكلم مع الكبار أيثنا من خلافه ومن كل خير عنده الله أكبر. يتكلم مع الكبار يعني يقصدون كلام مناقشة ومراجعة وليس مجرد الكلام كما لو قال له كيف أبوك وكيف أهلك لا يرد عليه وإنما يقصد يتكلم مع الكبار يعني مناقشة وعلى وجه الندية وذكر يحيى أن الإمام مالكا كان إذا رأى ازدحامهم في مجلسه قال توقروا فإنه عون لكم وليعرف صغيركم حق كبيركم توقروا يعني نلزموا الوقار فإنه عون لكم يعني هذا أنفع لكم يعني لا يق يقول لا أقصد بحثكم على الوقار مجرد احترامي وإن كان هذا معنى مشروعا لكن إنسان يطلبه لنفسه لكن حين يؤكد الشيخ على الطالب أن يتأدب فإنه يقصد نصحه لكي ينتفع هو ولكي يكون هناك بركة في دينه ولا يفهم هذا أن الشيخ بحاجة إلا أن يتأدب معه بكلمة أو يعني لفظة أو فعلة بقدر ما الشيخ ينصح له في دينه ولهذا قال فإنه عون لكم إذا لازلتم الوقار في مجلس العلم انتفعتم وليعرف صغيركم حق كبير كبيركم وليعرف صغيركم حق كبيركم وعن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول كنا نجلس إلى ربيعه وغيره فإذا أتى السن والفضل قالوا له ها هنا يعني مكانك هنا حتى يجلس قريبا منهم قال وكان ربيعة ربما أتاه الرجل ليس له ذلك السن فيقول له ها هنا فلا يرضى ربيعة حتى يجلسه إلى جانبه كأنه يفعل ذلك لفضله عندهم يعني يقدم أهل الفضل وأهل السن قال عبد الله رأيت أبي يعني عبد الله بن إبام أحمد رحمه الله رأيت أبي إذا جاء الشيخ والحدث من قريش أو غيرهم من الأشراف لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم فيكونهم يتقدمون ثم يخرج من بعدهم يعني يوصلوا إلى باب المسجد لكبر سنه أو شرفه أو علمه ويذهب معه إلى الباب ويقدمه قبله وهذا الإمام أحمد إمام الدنيا وإمام أهل السنة وقال المرزي رأيته, رأيته يعني الإمام أحمد جاء إليه مولى ابن المبارك مش ابن المبارك نفسه مولاه يعني فتاة الذي كان عبدا عنده فألقى إليه مخدة وأكرمه لكرم سيده للمباك وكان إذا دخل عليه من يكرم عليه أو يكرم عليه يأخذ المخدة من تحته فيلقيها له يعني يجلسه على وسادته وقال المرزغي كان أبو عبد الله من أشد الناس إعظاما لإخوانه ومنهم أسن منه لقد جاءه أبو همام راكبا على حمار فأخذ له أبو عبد الله بالركاب يعني أمسك ركاب الحمار ورأيت فعل هذا بمن هو أسن منه من الشيوخ من أبو همام هذا أبو همام هذا ما ذكر إلا على حشية سيرة الإمام أحمد رحمه الله وانظر كيف كان يتأدب معه الإمام وعن سلمة ابن كهي قال كان إبراهيم والشعبي إذا اجتمع لم يتكلم إبراهيم بشيء لسنه لأنه أصغر من الشعبي والفرق بينه لم يكن كبيرا وانتهى أبو منصور وإبراهيم إلى زقاق يعني في نهاية الطريق فقال له إبراهيم يعني زقاق ضيق، فلا يسع إلا واحدا يدخل فقال له إبراهيم تقدم فأبع أن يتقدم فتقدم إبراهيم ثم قال لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك أكبر منه بيوم نعم وعن مالك بن مغول قال كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصرنا إلى مضيق فتقدمني ثم قال لي لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك طيب ما وجه أنه تعمد أن يتقدم الوجه أنه أراد أن يعينه على لزوم الأدب ولهذا نصحه بعدها لكأنه يقول انتبه إلى هذه الأدب فإنها سبيل الرفعة ومفتاحه البركة وبداية الطريق ولهذا قد يتعمد الكبير أن يفعل شيئا ربما ظنه الصغير نوع اعتداد بالنفس أو عجب أو كبر أو خلاف التواضع وهذا من سوء الظن وسوء الأدب وإنما قصد بهذا الكبير أن يؤدب الصغير وعن الفضل بن موسى قال انتهيت أنا وعبد الله بن المبارك إلى قنطرة فقال فقلت له تقدم وقال لي تقدم فحاسبته فإذا أنا أكبر منه بسنتين يعني يقول لماذا أصر ابن المبارك على هذا وهو أشرف وأفضل وأعلم وينبغي أن يقدم فلم يجد إلا هذا أن ابن المبارك أصر على هذا لمكان سنة وعن حمد بن أبي حنيفة قال رأيت الحسن بن عمارة وأبي يعني أبا حنيفة انتهى إلى قنطرة فقال له أبي تقدم فقال أتقدم تقدم أنت فإنك أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا هذا العلماء كان يفعل هذا مع أبي حنيفة قد بالك الكتاب هذا أصلا يعني من أهم أسباب تأليفي ما يفعله الأحداث مع أبي حنيفة في زمانه فحتى قبل أن ندخل إلى الباب القادم وهو باب أبي حنيفة انظر كيف كان الفقهاء في زمان أبي حنيفة يستنكرون أن يقول أبو حنيفة لهم تقدم أنا أتقدم عليك وأنت أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا لكن هم الآن يقولون أبو حنيفة آه فأنت تسمع كلامهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم الدنيا كلها منذ أيام أبي حنيفة الذي ولد سنة ثمانين للهجرة قريبا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات سنة 150 منذ ذلك الحين والناس يعذرون أبا حنيف إلى أن جاء يعني هذا العصر الذي خرج فيه بعض الأصاغر يخرقون إجماع الدنيا هو الإجماع من الحجج ويقولون لا لا الدنيا كانت غلطان والأمة كانت مخدوعة والعلماء والجهال كانوا جميعا في سبات عميق حتى جاء يعني أبو فلان وابو فلان يعني أخرجان أو أخرجونا من هذه المحنة وردونا إلى صوابنا فليذهب أبو حنيفة إلى الجحيم فإنه رجل كافر وزنديق وكذا وكذا وكذا مما يقولونه الله أكبر هذا الله من علامات الساعة أن يخرج الأحداث في الأسنان وفي العلم وفي كل شيء فيخرجون إجماع الدنيا ليس إجماع علماء الزمان فقط أما الكبار من العلماء فليس هذا شأنهم وعن يعقوب بن سفيان قال بلغني ان الحسن وعليا ابن صالح كان توامين قرز الحسن قبل علي فلم ير قط الحسن مع علي في مجلس الا جلس علي دونه ولم يكن يتكلم مع الحسن اذا اجتمعا في مجلس مع أنهما توأمان فهمت ما معنى خرج الحسن قبل علي، خرج من بطن أمة آه. يعني سأل أن نحن توأمان؟ نعم مين فينا نزل الأول؟ فيكون أكبر فخرج الحسن قبل علي، طبعا خرج قبله بدقيقه ما هو إلى استقبلته القابلة؟ قالت هذا الأول وهات الثاني يبقى الأول أكبر من الثاني بكم؟ بطع أنفاث أو لحظات أو ثوان ومع هذا يعني كان علي يراعي هذا الأدب يقول له لا أنت أكبر مني يقول يا رجل أكبر منك لن نسخة واحدة فولة وانقسمت كم يقولون يقول أنت خرجت أولا ولا في الأحلام هذا الكلام خذ منه ولو شمه انفعك الله إه قال القطيب البغدادي رحمه الله وإن قدم الأكبر على نفسه من كان أعلم منه جاز ذلك وكان حسنا يعني لو أن العالم قدم الكبير في السن مع أنه عالم واختار تقديم الكبير كان حسنا مع أن العالم له أن يتقدم ولو كان صغيرا في السن لكن لو راع هذا ليؤدب وهذا من علمه ليؤدب من حضر لكان حسنا ثم روى باسناده إلى الحسين بن منصور قال كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق يعني ابن رهوي يوما نعود مريضا فلما حذينا الباب تأخر إسحاق وقال ليحيى تقدم فقال يحيى لإسحاق تقدم أنت قال يا ابا زكريا أنت أكبر مني قال نعم انا أكبر منك وأنت أعلم مني فتقدم إسحاق كانوا يختلفون في الأدب وليس على سولة هو يقول لو تقدم أنت فيقول لو تقدم أنت يقول أنت أكبر كله بس أنت أعلم. نعم. هل رأيت أحد يفعل هذا؟ فلا أعلم كلا ترى. وعن جرير رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقال يا جرير لأي شيء جئت؟ قال جئت لأسلم على يديك يا رسول الله. قال فألقى إليه كيساه ثم أقبل على أصحابه فقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. إذا أتاكم كريم قوم. هذا نوع تفضيل أيضا. تقدم السن يفضل، لأجل ذلك تقدم العلم يفضل، تقدم النسب كأن يكون من قوم شرفاء يقدم، وهذا المقصود هنا إذا أتاكم كريم قوم أو رجل كريم في قومه يقدمونه له الشرف والحظوة بينهم والمنزلة هذه كلها عوامل تراعى. ويروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أمرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم أن ننزل الناس منازلهم يعني من الفضل وروي عن أبي عمر ان الجوني قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي محمد الأشعري رضي الله عنه أنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس فأكرم وجوه الناس لم يزل للناس وجوه وجوه الناس يعني مقدمون يعني المقدمين فيهم فأكرم وجوه الناس يعني رجلك رجل وجيه لمنزلتي هذا يكرم واستأذن الرجلان على معوية رضي الله عنه فأذن لأحدهما وكان أشفص منزلة من الآخر ثم أذن للآخر فدخل عليه فجلة فوق صاحبه يعني استاني المتاخر في الرتبة فقال معوية رضي الله عنه إن الله قد ألزمن تأذيبكم كما ألزمن رعايتكم يعني المعاوية يقول أنا واجب علي أن أوديكم كما أنني ألي أموركم وإنا لم نأذن له قبلك إلا ونحن نريد أن يكون مجلسه دونك لعله يقصد فوقك وقبلك فقم لا أقام الله لك وزنا انظر الزجر لا أقام الإعداء عليه لا أقام الله لك وزنا لمجرد إجماع لمجرد أنه جلس أسبق من الثاني، يعني كما لو دخل وقاله تفضل فجلس والثاني جاء فجلس بينهما أو جلس في مكان يعني أقرب أو أنسب أو أرفع هذا ما يؤدى فيه نحو هذا الأدب وقيل كان زياد معظما للأحنف فلما ولي بعده ابنه عبيد الله تغير أمر الأحنف وقدم عليه من هو دونه ثم وفد على معاوية في الأشراف فقال لعبيد الله أدخلهم علي على قدر مراتبهم فاخر الأحنف والأحنف معروف السيادة من أحلم العرب فلما رأه معاوية أكرمه بمكان سيادته وقال الي يا أبا بحر كنيته وأجلسه معه وأعرض عنهم فاخذوا في شكر عبيد الله بن زياد وسكت الأحنف فقال له لماذا لا تتكلم يقول معاوية للأحنف قال إن تكلمت خالفتهم يعني لا أشكر قال اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله بمجرد أن الأحنف يعني عرب بأنه ليس له عند المنزلة ليس له عنده من المنزلة فلما خرجوا كان فيهم من يروم الإمارة يبتغيه ثم اتوا معاوية بعد ثلاث. وذكر كل واحد شخصا وتنازعوا فقال معاوية ما تقول يا أبا يعني للأحنف قال إن وليت أحدا من أهل بيتك لم تجد مثل عبيد الله لأن الثلاثه كانوا يرغبون أن يكونوا الوالي بعدما عزل معاوية عبيد الله وعزله لما فهم من الاحنف فلما ساله ولي من, من الثلاثه قال ولا واحد من الثلاثه يا عبيد الله ابن زياد فرده مره اخرى فعزله باشاره خفيه من الاحنف ورده باشاره ايضا من الاحنف فقال قد اعدته فقال قال فخلى معاويه بعبيد الله وقال كيف ضيعت مثل هذا الرجل الذي عزلك واعادك وهو ساكت عزلك وأعدك وهسكت بالأدب نعم فلما رجع عبيد الله جعل الأحنف صاحب سره انظر كيف عزله فعلا الأحنف ورده بمنتهى اللطف حتى تعرف أن القضية ليست كلام كثير ولا علم كثير لأن الديانة التي وقرأت في قلب الأحنف جعلت له هيبة ومنزلة عند الخليفة فما إن لحظ الخليفة أن هذا الرجل العظيم في نفسه شيء من الوالي عزل الوالي ولما رجع واستشاره قال هو أفضل من غيره فرده فانظر بقليل من الجهد يعزل ويولي، والآخرون قد ركبوا الصعب والزلول ولم يظفروا بشيء هذا الفرق بين العلم المجرد وطول اللسان في الكلام وبين الديانة والمعاني والأدب الذي يكون عند الرجل وقال ابن شهاب خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنى أبو عبيدة بن الجراح فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة مخاض ما كان فيه ماء ليس كثيرا فنزل عنها وخلع خفة فوضعهما على عاتقه نزل عن الناقة وخلع الخفة ووضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاض انظر للتواضع هذا الخليفة يفعل هذا فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا تخلع خفيك وتضعهم على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاطة ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك يعني ما أحب أن, أن يراك الناس وأنت الخليفة على هذا الأرض يعني هذا فيه كأنك طبع من نفسك فقال عمر أوه أوه هذه لفظ التوجع وتألم اوه لو يقول ذا غيرك ابا عبيده جعلته نكالا لأمة محمد يعني لو ان غيرك قالها لعاقبت إن كنا أزل قوم فأعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أزلنا الله مهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أزلنا الله انظر الثقه عمر رضي الله عنه لا يرى أن هذا فيه إهامة أن ينزل وأن يخوض المخاض إجليه حافيتين وأن يضع على كتفه الحذاء انظر لرئيس رجل رجلا وهو الخليفة هذا والله العز وهذا لأنه شريف بذاته وبديانته ولا يحتاج إلى يعني من يحمل له الحذاء ويقدمه في المكان ويأتي بسجادة يمشي عليها ويضرب له الدفوف يفعلون هذا وليس أعز وليس لهم هيبة في قلوب الناس وكان عمر ما رأيت وهو عمر في زمة التاريخ كله وعن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا قد أسبل يعني أسبل ثوبه أطال أطاله عن كعبه فقال ارفع إزارك فقال وأنت يا ابن مسعود ارفع إزارك واحدة بواحدة راسب براسك. فقال له عبد الله إني لست مثلك إن بساقي حموشة يعني دقة يعني نحيف جدا كل ما يرفع ينزل على على وطبعا ما كانش عندهم أنواع الأساتك التي عندنا حتى نقول طب وإيه المشكلة ما نحن رفيعين وما ينزل نعم لا هو إزاره ما كانش عندهم هو القماش أود أن يكونها كبيرا وإذا وضعوا ما يعرف بالتكه نعم يعني رباط أو نحو ذلك لازم كل شوية يتعاهدوا ولمسعود كان يعني دقة ثاقي وردت في صيح المخاف من دقة ثاقي ضحك الصحابة لما رأوا ثاقها يعني رفيع جدا نحيف جدا مش نحافة يعني معروفة نحافة غير معهودة قال إن بثاقي حموشة وأنا أم الناس يعني مع هذه الحموشة لو لم لو بالغت في الرفع ربما انكشفت سوأته ونحو ذا فبالغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول اترد على ابن مسعود تتعرش في ابن مسعود اترد على ابن مسعود وهذه نوعية من الناس استياءة الادب يقول ارفع ذلك كلما تنفع عمتك. حتى لو كان هو يحتاج الى مصيحة فلا تجعل المصيحة مقابل النصيحة وإلا كان هذا يعني يدل على نية مدخولة كالذي ينصحك بالشيء يقول لي اخي بص لنفسك أنت ما جدتش الفجرة النهاردة بل أنت ما جدتش مبارح واحدة بواحدة طيب أنا بقول هل بني أرجو أجره نية النصيحة لكن هل أنت نيتك النصيحة ولا نيتك رد النصيحة والانتصار للنفس ونحو ذلك من المعنى وإلا لو كانت نيتك النصيحة فلما لم تخبرني بالأمس أنني لم أعتي ولم تخرج إلا الآن ساعة أنكرت عليك نعم وعليحي ابن معين قال سمعت قبيصة بن عقبة يقول أو قبيصة بن عقبة يقول شهدت عند شريك شريك القاضي أو شريك هذا لا والله هذا شريك ثاني شريح قال شهدت عند شريك وقال شريك هذا قاضي يعني يشهد عنده الشهود فانتحدني في شهادتي امتحنني في جهادة فذكرت ذلك لسفيان فأنكر على شريك وقال لم يكن له أن يمتحنه وقال استمعني قال عبد الله بن أحمد بن حمد رحمه الله قلت لأبي ما لك لم تسمع من إبراهيم بن سعد وقد نزل بغداد في جوارك فقال اعلم يا بني أنه جلس مجلسا واحدا وأملى علينا فلما كان بعد ذلك خرج وقد اجتمع الناس رأى الشباب تقدموا بين يدي المشايخ فقال ما أسوأ أدبكم تتقدمون بين يدي المشايخ لا أحدثكم سنة فمات ولم يحدث منظر هذه القصة يعني عبد الله يقول لأبيه لماذا لم تسمع من فلان وفلان جاء في لحد بلدك التي أنت فيها قال والله كنت أتمنى لكن هو جلت مرة واحدة وأملى أملى لأنه كان يملي فلم يعني أملى من من حظه وكنت أجلس معه مجلسا آخر ليحدثني من كتابي حتى يكون الكلام موسقا فحدثنا هذه الحادثة رأى الشيوخ تقدموا بين يدي المشايخ يعني الصغار سبقوا الكبار فعاقب أهل البلدة كلها وفيهم إمام أحمد وقال لا أحدثكم سنة وفي أثناء السنة مات وفقد الإمام أحمد علمهم كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب نظرة إلى مجلس علم وجد فيه الشيوخ الأحداث أو الشباب تقدموا الشيوخ فمنع عنهم علمهم وخزن عنهم علمهم وحضر سفيان الثوري مجلس شاب من أهل العلم وهو يترأس ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصبر حتى يطلب هذا العلم ثلاثين سنة وأنت تتكبر على من هو أسن منك قم عني ولا أراك تدن من مجلسي الله أكبر لم يكن السلف هكذا أي والله كان أحدهم لا يدعي الإمامة يعني لا يقول أنا صاحب علم عارفوني ولا يجلس في الصبر يعني لا يدرس للناس ولا يعني يتعاطى استدارة حتى يطلب هذا العلم ثلاثين سنة وأنت تتكبر على من هو أسن منك قم عني ولا أراك تدن من مجلسي وختم المصنف هذا الفصل بهذه الأبيات يا عائبا للشيوخ من أشار داخله في الصبا ومن بزخ يعني يا من تعيب الشيوخ بسبب هتين الصفتين من أشار داخله والأشر يعني الكبر الذي دخله في الصبا وأنت ما زلت صغيرا وعندك كبر فتعيب الشيوخ كابه حنيفة وغير ومن بذر يعني إسراف في الخلق وسوء أدب أذكر إذا شئت أن تعيرهم جدك واذكر أباك يا ابن أخي يعني أذكر جدك يعني أتحب أن يهان في سنه أم لأنه جدك أو لأنه جدك لا تحب فهذا الشيخ مثل جدك واذكر أباك يا ابن أخي وكما كما تكره لأبيك أن يهان فكذلك أجل الكبراء واعلم بأن الشباب منسلخ عنك وما وزره بمنسلخه سيزول الشباب عنك ويبقى وزر ما جنيته من سوء الأدم من لا يعز الشيوخ لا بلغت يوما به سنه إلى الشيخ يعني كنت لا تحترم الشيوخ يدعو عليك الا تعيش ولا تبلغ سنك إلى أن تكون شيخ ثم إنه لو عاش سوف يتجرع مراره ما كان يفعله في صغره مع الشيوخ على كل حال نرجو أن يكون هذا العلم يوافقه من العمل والحرص على إظهار هذه الأداب فإنه أمتع شيء لطالب العلم وأنفع شيء له والذ شيء له أن يرى من نفسه أدبا مع من هو أسن منه هذا يقول زاد أبي على بيت إن أمر وكتب بيتا بعده لكن هذا البيت مكسور. فانظر إلى أبيك وقل له إن هذا البيت مكسور. مكسور يعني لا يصبح يكون شعرا فلتلتزم هدي النبي وثلاثا ظل متصلة. طبعا الشعر ليس معناه القافية فقط إن يكون إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا يبقى أي حاجة فيها لا لا لا في الآخر يبقى شعر لا لابد أن يكون الشعر موزونا إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا هذا بيت من بحر ال من البسيط فهذا البحر معروف بتفعيلاته فلتلتزم هدي النبي وثلاثا ظل متطرة هذا ليس له أي بحر هذا مقصوف. فرجع إلى أباك بارك الله فيه وفيك وقل له البيت يحتاج إلى إصلاح وعلاج وقد انتهينا من هذا الباب الثاني ويأتي الباب الثالث وكما ذكرت مرارا هو المكسوف على وجازته بالرد على من أساء الأدب في العلماء نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح Alhamdulillah, rabbil alameen, wa sallallahu wa sallam, wa barak ala mina wa sallam.